إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يقبل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصلق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار التقسيم الرابع للفعل تقسيم شوال بفعل فعل بفي جيم الجمود والتصرف فعلي ومان هي متصرفه وفعلي واش مان هي جامده تقسيم فعل وجمود وتصرف في ثلاث تقسيم من حيث ادائه المعنى يا من حيث اداؤه معنى لا يتعلق بزمان او يتعلق به الفعل من حيث اداؤه معنى لا يتعلق بزمان او يتعلق به قسمان جامد ومتصرف لانه ان تعلق بزمان أقر فعليك بيوسبه بزمانه بيوسبونك بزمانه وإلي أكاد كاتشيبه ماضي ومضارع أمري هبه يعني زماني ماضي تابه وزماني حال ومستقبل تابه لأنه إن تعلق بزمان كان ذلك داعيا إلى اختلاف صوره لإفادة حدوثه في زمان من فعليك يتعلق بزمان أوهو أو تعلق أوبهي وزبوني بزمانه كذا كان لإشتقاقي دا هم ماضيها به هم مضالعيها به هم به ثم حدثك لماضيج دا روء دا وحدثك لحاليج دا روء دا وحدثك حاليك شركو روء دا لأمر دا روء دا بويا هو كان يعني تعلق بزمانه لإفادة حدوثه في زمان مخصوص، وإنما يتعلق بزمان. طلما أقر في بزمانه، كان هذا موجبا لجموده على صورة واحدة. أوه كارك أو فعل شيء فعلك جامدة. فعلك جامدة وإسبان ليس. ليس. جامدة يعني متصرفة. جامدة. ليس فعل ماضي ناقصه يعني يعني متصرف يعني جامدة سيكر لا بروي حدث شيء وايت سحدث ليس ليس خشيه حدث هيك في وسط الزمان وبيت حدث هيكني في وسط الزمان وبيت يعني اشتغني اللي زماني ماضي داروا بداو لزماني حالي جاروا بداو لزماني مستقبل جاروا بداو راستة يعني ماضية فعلش ماضية تعاملي لقال كذا وويا عندك لعلماء هذا أصلاً ليسبب فعلش دانان لفعل دانان على حرفه كابي معنى النفي بو رجعت ما شيء ليسبب كاب زالين حدثي كتيحية أو ندي النفي كتيحية أو ندي معناء كونه رودانه الفعل في فيوز به بالزمان وبويك زماني الماضيها بحدوثه في زماني الماضيها بحدوثه في زمان المضارع يعني حاله ومستقبلها به او فعل بث الشرط تصرف اقل بناء اننا نشوف فيوز به بالزمان الزياده ماني معنى حرف ل حرف كاني تابو او كاتب الجامد <تصفيق> كابو علة جمود بعض الأفعال بوتي هندك أفعال هي دلالتها على معنى من المعاني علة جمود بعض الأفعال هي دلالتها على معنى من المعاني التي وضعت لها الحروف. التي وضعت لها الحروف كالنفي في ليس والترجي في عسى ودلكما علل جمود بعض الافعال هي دلالتها على معنى من المعاني التي وضعت لها الحروف كالنفي في ليس والترجي في عسى سعسى ليس او ندي رشاوي معنای نفیکلاو نیست، آن ده معنای رشایی حدوث و زمان نکلاو. عصابانو بترجیم. زیرا هر معنای ترجمه مراعات کلاو باید علاوه اساسیا جامده. فشبه الفعل بالحرف، فشبه الفعل بالحرف. يمنعه التصرف يعني لا حرف تونا كيسعس حرفه ليس نحفجه لا حرف تونا كي كالحرف عشان امانه يمنعه التصرف واي لا كان فعل مضارع لاشتقاق نكره وامر لاشتقاق نكره ويلزمه الجمود جمود بويا اي كلمه كي جامد كما ان شبه الاسم بالحرف كما ان شبه الاسم بالحرف يمنعه الاعراب الا اذا سهل الاسم للحرف بشيء مبني مبنين. كما أن شبه الاسم بالحرف يمنعه الاعراب ويلزمه البناء كابوه كارحيه فالجمود في الفعل في الفعل والبناء فالجمود في الفعل والبناء فعليك جامد به يان اسمك مبني به فالجمود في الفعل والبناء في الاسم كلاهما مسبب كلاهما مسببون عن الشبه بالحرف كاوبكرتي أفعال جامده وش جامده لا حرفتي تعتل معاني حرف كن تياي بونمة فرضية ينفيها إرشانه. الجاله <تصفيق> ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. فعل بيت الدوبارش جامد ومتصرف. فالجامد ما لازم صورة واحدة أو يك صورة في هباء أوشيا أو جامدة. وهو إما أن يكون ملازم ملازما للمضي كليس من أخوات كان وكرب من أفعال المقاربة وكرب من أفعال المقاربة كابو أجد لازم صورة واحدة أو ليس يام كربة كرب مش فعل مقاربة يك صورية لا يا مظني كربة كربة نكربة وعسى وحرى وإخلولقة وعسى وحرى وخلولقة من أفعال الرجاء سيفعل علي شي هنا عسى وحرى وإخلولقة من أفعال الرجاء بالفتحتين هنا مصر شيء كربا مصر, مصر. كربا فتحة هنا وعلي بس هلوث نتدخيش في كيف وأنشأ وطفق <تصفيق> وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع يسهموا أمانا جامدا عسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع بنو الله جعل, جعل يضرب جعل يضرب الحجرة موسى اي داله جعل جعل يعني شرع فيه في الضرب شو ناوي لهذا نواه بردك أخذ يضرب علي قاضيضرب أنشأ يضرب طفيف يضرب يعني أفعال الشروع والدخول في الشيء من أفعال الشروع يعني الدخول ونعم وحب ذا في المدح نعم وحب ذا في المدح لما دحته أو دعانا بكار أياند وبئ سوساء في الذم معناه يسا جامد وخلا وعاد وعدى وحاشا في الاست في الاستثناء امانيش مش يعني ماني جامدين على خلاف في بعضها عند الخلاف لهندي شانه وإما أن يكون ملازما للأمرية ين هكا ملازم نبن بو بو, بو ماضي هندك فعل ما نهيه ملازمن يعني يكسوراني سوركش أمره كهب وتعلم ولا ثالث لهما مثلا هدو فعل ما نهيه جامد جامد وجامدكش فعلي أمره كابو افعالي كم أفعالي هنا ليس من أخواتي كان وكرب بمعنى قربة كربت الشمس أن تغيب يعني قربت كربت الشمس أن تغيب يعني قربت يعني نزيك أخوه أعب بيت وكربت من أفعاله المقاربة وعسى وحرى حرا يعني شايستاء حرا يعني هو حري اي خليق يعني ترجوه له حرا وخلولق من افعال الرجاء يعني او عسى وحرا وخلولق امانا من افعال الرجاء احنا كلمة كلمه وضعت للدلاله على رجاء الخبر <تصفيق> كلمة وضعت في الدلالة على رجاء الخبر وهي من النواسخ. كل النواسخ تعمل عمل كان تعمل عمل كان يعني إيشي كان أكاد اسمك مرفوعك مرفوعة وخبرك منصوبة تعمل عمل كان إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة فعلية يجب أن يكون جملة فعلية مشتملة على مضارع مقترن مقترين ب بأن المصدرية وفاعله يعود على اسمها يعود على اسمها نحو إخلولق الشجر أن يثمر. إخلولق الشجر. إخلولق الشجر ان يثمر اخلو لولا الشجر اخلو لولا قشجر ان يثمر فتماشت هسه الشجر باسم رفع كلوك كان يعني برجع مكان هاتوا خلولق الشجر ان يثمر يستخبرك جمليكي فعليا ولم فعل مضارع كان ان يشيل يلاء مقترن بان المصدريه وفاعله يعني فاعل الفعل يعود على اسمها يعني بوشي الشجر خلولق الشجر ان يثمر يعني فاعلي فعلك أقرلت وابو اسمي إخلودك الشجرة كارو فعلك الأفعال رجاء وأنشأ وطفق يعني شرع وأخذ وجعل وعليقها من أفعال الشروع ونعمة وحبذ في المدحي وبئس وساء في الذم وخلا وعدى وحاشى في الاستثناء على خلاف في بعضها وإما أن يكون ملازما للأمرية فعلي واش هي أمره كهب وتعلم نانا كاف مثال وبس ذهاب تعلم دسر تعلم هديك تعلم, تعلم, تعلم وتعلم من أفعال القلوب من أفعال القلوب وهي بمعنى اعلم هسه او تعلم فرقه لقد تعلم النحو تعلم النحو نحو في الربعه لا عندي اخويني فيربي رغم قال اوت تعلم أنك ناجح يعني بالزانه فناجح بويتو ترى <تصفيق> يعني شيء اكو يناخ اصلا لا لا هسه تعلم أنك ناجح يعني اعلم ناجح ان ان شاء الله ها خبر خبر. يعني اعلم بقلبك يعني تبزانه يصير ناجح ده قلت تعلم النحو تعلم النحو الافعال المتعديه بفعل واحد تعلم النحو ولما امتعلم تعلم انك ناجح بويا يعني اعلم انك ناجح كاظوت تعلمك الصيغه كيف صيغه فعل امر جامد به جواز الاويته تبغى منا تعلم يتعلم ها تعلم او متصرفه بس تعلمك معناه بس فعل امر ايه اقدر فعل امرها وشيا بمعنى اعلم من افعال القلوب بنو وتعلم من أفعال القلوب وهي بمعنى اعلم من أخوات ظن من أخوات ظن والفرق بينها وبين تعلم والفرق بينها وبين تعلم في نحو قوسة بكلوة مثالك بنوسة والفرق بينها وبين تعلم في نحو قوسة تعلم النحو يعني فعل فاعل مفعول به والفرق بينها وبين تعلم في نحو تعلم النحو من ثلاثة أوجه سيفر سي كان هيا أم تعلم لقل أبيتلا أحدها أن قولك تعلم النحو أو مثالك أليت تعلم النحو أمر بتحصيل العلم أمر بتحصيل العلم في المستقبل وذلك بتحصيل أسبابه. أمر بتحصيل العلم في المستقبل، وذلك بتحصيل أسبابه. يعني فرمانك في كذا جهودي تعلم من نحو يعني لمستقبل دا. يمكن امرا أمره لمستقبل دا في علم بدس بينه. فهو كذي، فهو كاري أسبابكاني بتحصيل أسبابه. وأما قولك تعلم أنك ناجح مثلا، وأما قولك تعلم أنك ناجح مثلا تعلم برا تعلم أنك ناجح أكون منيع أو ما أنك ناجح مثلا، فإنه أمر بتحصيل العلم فانه امر بتحصيل العلم بما يذكر مع الفعل امر بتحصيل العلم بتحصيل العلم بما يذكر مع الفعل من المتعلقات الحال واضح لا تناوشت يا يا كان كم مخالف النقل يجدا تعلم النحو أمر بتحصيل العلم في المستقبل ذلك بتشي بسبب تحصيل أسبابه اخوانا كثير بكتشيا شو أنا إخواني لشوي إخواني شو أنا اللي بركي شو أنا همي بوش يبو إلى أين دا <تصفيق> نحوف يربي وأما قوله قولك تعلم أنك ناجح زاكرو قولك تعلم أنك ناجح يعني بواي وتبيت يعلم أنك ناجح فإنه أمر بتحصيل علم هيشربوا تحصيل علم غلام شيء بما يذكر مع الفعل من المتعلقات في الحال هل أوند الجيوم بوش الكل جيوم بقرا خبرن بيا دا أو ناجح أما كما فرق النيوان امدو مثالا وثانيهما وجه دوم. وثانيهما أن التي من أخوات ظن وبسما تعلم بمعنى إعلن وثانيهما أن التي من أخوات ظن تتعدى إلى مفعولين تتعدى إلى مفعولين تتعدى إلى مفعولين والأخرى تتعدى إلى مفعول واحد تعلم كما معناه إعلام ده أويك إساق من خليك إخوانين كجامدة دو مفعول به أبدا بلان أويك ومن يعني هنا أو يبقى معناه لمستقبل داعي لم نحو في البر أو أشياء أو يجمع فعل به تعلم النحو النحو مفعل به واحد والأخرى تتعدى إلى مفعول واحد أو وجه دوما وثالثها وجه سام لفرق أن التي من أخوات ظن جامدة أن التي من أخواتي ظن جامدة غير متصرفة غير متصرفة وتلك متصرفة وتلك متصرفة تعلم النحو متصرفة نظيرها مضارعها أمرها وتلك متصرفة تامة التصرف. تقول لزمان على بدا تعلم الحساب عفوا <أفهم>. تعلم الحساب عفوا تعلم الحساب يعني بماضي تعلم الحساب يتعلمه ماضي الماضي <أو> شيش وادرسكم مضارع تعلم الحساب يتعلمه <تصفيق> وتعلمه انت كيف يقول لك موضعيش و امش و تعلمه انت كيف يقول لك كيف يقول لك كيف يقول لك كيف او تعلم يتعلم يتعلم تعلم تعلما وتعلم انت او نيا تنهد فعل اشمعنى هيك ملازم امر يعني جامدنو امريشن والمتصرف ما لا يلازم صوره واحدة متصرف او هيك صوري هيك صوري نادر صوري الليكسوي هذا متصرف هي ناقصة متصرف في شيء تامه يعني أقر أقر هل ستصرفك يهبو ماضي مضارع عمر أو, أو متصرفي تاما أقر دون يعني هبو أو ناقصا ما لا يلازم سورة واحد وهو إما أن يكون تام التصرفي وهو من وهو يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كنصر ودحرج نصر ينصر ونصر دحرج دحرج أو ناقصه يعني ناقص التصرف وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط تنهى ماضي المضارع يهبر أمرين بيت والله ما الدقيق نيلا قد يتاعد دوانيه بيت الهر كامي شيهبر <تصفيق> <أه؟ تصفيق> دارين كده بلاي ماضي مضارع تنهى أمرين بيت فقط كزال يزال سزال يزال سزال يزال زال يزالو هي نية زالي نية زال, زال أقربو أيا بوشيوه بو فرق وثمان زل لقل زل زال يزالو وبرح يبرح وفتي أيفتأ ونفك ينفك وكاد يكاد وأوشك يوشك أمانا أمريا نية ني. ها نهاية فعلت هي وأنا على سبيل المثال، <تصفيق> لسلام بنوسا ومن ناقص التصرف همانا ناقص التصرف بون المضارع أمر دي معدنية ومن ناقص التصرف ما يأتي منه المضارع والأمر فقط نحو يدعو دع يدعو دع يسو دعيني ومن ناقص التصرف ما يأتي منه المضارع ما يأتي بع منه المضارع والأمر فقط نحو يدعوا ذا ويذرو ذر <تصفيق> اسمع ضيقيني وذر ويعم ويعم ام يعم ام وي وي بكسر ويعم ام بمعنى انعم صباحا كسيق اغلب يعني بخصوص كده ويعم أو صباح سمعنا مضارع أمر بلام ماضيا نيا كابو أم تعريف الدقيق نيا والناقص وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط يعني ده حصل كده ويكو أمر نبي نعم جالوا هي مضارع هي وشي شيء أمر شيء بلام شيء نيا ماضي نيا فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض شو الأفعال ليكثر إشتقاق أكيد. كيفية تصريف الأفعال؟ <تصفيق> كيفية تصريف المضارع من الماضي؟ يكثر <تصفيق> شو مضارع شون للماضي ذلك فيه؟ خو يفعلاس لشيء؟ لا. للماضي شون لا؟ مصد ذلك تلك كأية فعل <سؤال> ماضي لمصدرة يان مصدر لماضية أصل <سؤال> أصل <سؤال> تصرف كمية لواخنة جدا كيفية تصريف المضارع من الماضي كأنه يعني دفع الخلافة بنش سرقاوي آية ماضي للمضار لا لا حين شندر سكروا أما أو معلومة كمضارع لماضي البسكرة أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة مضموما في الرباعي كي فيدحرج في الرباعي كييدحرج كياء مضارع اخينا سري يا ك مضموم مك مفتوحا في غيره لغير رباعي ها مش يا ها موي مضارع معني او لك هيك بسدس في وك الا كن الا بابي كان نبيت بابي علم يعلم فعيل يفعلوا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 أو قالت المضارعة كذا مضمومة حرف مضارعة وما بقى في أويتها مشية فتحية ولو ثلاثي بيت مجرد يان مزيد فيه بحرفين أو بثلاثة أحرف بيت يكتب وينطلق يستغفر فعشنا فلمي ثم إن كان الماضي ثلاثيا أجل ماضيك ثلاثي بس كن أدفعه وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة فأكيد شلي أكيد فأكيد ساكنك حرف مضارعة خص السريفة فأكيد ساكنك وكو يض يضرب وعينك تحريكك إما بضمة أو فتحة أو كسرة حسب ما يقتضيه نص اللغة يعني مسألة سماعية لا قياسية مسالي فعلا يفعلوها يفعلوها يعني يفعلوها يعني يفعلوها ضبط نية قياس نية راستها عندك اشيبوا من بسكت هندك تنبيهات وضبط بسكت بهي بضبط تنبيهاتها فعلك لفعلك وزنك لوزنك جاك يعني أما قياس به هم جارف فعل لسريع فعلوها يعني قياس نية حسب ما يقضيه نص اللغة يعني السماع كينصر ويفتح ويضرب <تصفيق> كما تقدم وإن كان غير ثلاثي وإن كان غير ثلاثي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 تعلم يتعلم تدحرج يتدحرج حرف مضارعك لقفتحك دان انتور و... وإلا أقل تائين به أقل تائين به ومزيد به كسر ما قبل آخره عظم يعظموا قاتل يقاتلوا مادام مزيدوا تائينيا وحذفت الهمزة الزائدة في أوله ان كانت أكثر الهمزة زائد بل لا ماضي كيدا هوك إن فعلا افتعلا استفعلا افعلا افعلا هالشيء وصل وصب وحذفت الهمزة الزائدة يعني وصب أما يسأخذ بنا زائدة كانت كيكرم ويستخرج وحذفت الهمزه الزائدة في أوله ان كانت كيكرم ويستخرج زائد بو وحذفت الهمزه الزائده في اوله ان كانت كيكرم ويستخرج عن مزيده بالهمزه الوصله وصلة قطعنا كوابو لم ضارعه فيده لم ضارعه كين دبا همزه ك همزه يوصل يشنبع همزه قطع به بس مزيد به نجم مجرد به سباونا اخذ ياخذ بس اكرم نالني يؤكرم همزه ك شيء كن حرفه كده وياه إن كانت كيكرم ويستخرج أمانة فعل مضارع لا يشكر شيء ثانية وكيفية تصريف الأمر من المضارع شون أمر لمضارع للمسكين أن يحذف حرف المضارعة حرف المضارعة كحذف كي. كعظم عظم يعظم باش لا ما برتي هل أمثال أني كفيش تربع أو تشارك واتمنى ان يكون لدينا ويكون لدينا كان لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون كان ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا كم لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون ولا رسم ده اللي فيه له نقصان لا هنكتب همزه يبقى هنا دوي واو ك وافتح واضرب واكرم وانطلق واستغفر بسات اكرم ملاحظه يا بنساء ممكن غلطة ليس كذلك أنيها؟ أكرمها أكرمها أكرمها يعني خو الله أكبر يكرمه أجر ياكل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 بل اول الباقي منه متحرك بل بل اول الباقي منه متحرك وهو الهمزه المرفوضه مضارعه. التقسيم الخامس للفعل. التقسيم الخامس للفعل. من حيث التعدي واللزوم فعل لا روي ولا روي تعدي ولزوم فعلك متعدية فعلك لازمة ينقسم الفعل إلى متعد ويسمى متجاوزا لابد أن تصريف عزي تقسيم فعل ما كده بو التام بو ناقص تمكن ناقص تعدي ولزومي تانايت تعدي ولزومي تانايد. ويا له تام داود مان تام بيصير سبشوا لازم ما يصلح <تصفيق> للامرين ما يصلح للامرين عندك فعل هيا هم لازمهم متعديش يهاتوا للغه وثمان الراي صاب للسي راهيمان باسكت لنيوانشيو كي ابن حيان وابن عصفور غيري او دوانه غيري او دوانه الراجح وثمان لاي عندك لقبائل شي لازم لا هندية كان متعدية <تصفيق> لكن بعد التدوين بعد التدوين أستكشفت ناو قواميس وناؤ تراثه أو كاتا معامليها لازم متعدش هي <تصفيق> كابو فعل فعل تام أكلت هالشي وافع متعدلا ينقسم الفعل يعني كل فعل وياسام أم عبارته دقيق بغي ينقسم الفعل المتعد التام ينقسم الفعل التام إلى متعد ولازم ويسمى متجاوزا بل فعله متجاوز كا يتجاوز أثر فعله إلى إلى غير الفاعل ويسمى متجاوزا ويسمى متجاوزا وإلى لازم ويسمى قاصرا لذلك الثالث فعل كي يقصر على الفاعل فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل الى المفعول به بنفسه كاتب فعل يؤتد متعدي مطلقا نالي متعدي بحرف جر متعدي بهمزه متعدي بالتضعيف نالي متعدي يعني يؤتد فعل المتعدي أبي فعلك بنفسه نك بواسطة بنفسه خوي متعدي بأيك ضربة ضرب زيد عمره بويا ما يجاوز الفاعل الى المفعول بنفسه للمفعول به بنفسه حفظ محمد الدرس نهمزها ونضعيفها ونحرف حرف وهي شبه متعديه وعلامته على مفعوله المتعديه ان تتصل به هاء تعود على غير المصدر هاء المركبه في فعل بگرته او با پیش خوی پیش خوی بلامچین نبی مصدار نبی نحو زایدون زایدون ضربه او عمرن این ضربه او هاگرایت او و شیه لپیش خوی او که مصدارش نیه چون که آگر بگرته او مصدار اکری متعددیش بی اکری لازمیش بی یعنی که اولی دو زمان هر هاگرایی او با پیش خوی او مصدارش با مرج مجلين لازم مجلين لازم بي. متعديش بي. بلان ناكري بوشيك بي. بي. لازم به اكلم متعدش به ولما كري هائل بغرته بو شيق لبش خيوى مصدر نبي وشش به لازم به كابو زيد ضربه او متعدي زيد ضربه عمرو وان يصاب هو قيدك كتر الضابط كتلشتيا اسمي شي مفعولي تامي لدبز الكريم يعني شيء اسم مفعول تام عندنا اسم وزني مفعول به ب قيدي حرف جر و ومصدر و يعني ومنه مجلوس عليه مثل بيتنا مجلوس عليه سم مجلوس عليه بعليه تواني ما انا مجلوس يمكن اجينا عليه لا مجلوس نتواني اما مضروب منصور نافي حرف جر و اناشنا اي غير مقترن بحرف جر او ظرف نحو مضروب قمته. قمته. بو بمصدر. القيام قمته قمته هاي قراءه بوبيشكوي بوشي قراته مصدر القيام قمته قمته قمته قراته مصدر لازمه يا متعدي ما دام قراءه هو مصدر لازمه ولكن هذه المتعدده لازم نعم لانه يجب ان يكون هناك من قمت القيامة من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير ويكي مفعول بيهين دوء زورا للزمان ده نحو حفظ محمد الدرس وفهم المسألة محمد المسألة وما يتعدى إلى مفعولين إما أن يكون اصلهما المبتدا والخضرة أويك دوء مفعول بهي أكرير وشبه تسجم ليك أخوها البوبي مبتدا الخضر يقوبي وأكرير شيش بمن او اخوات وهو ظن واخوات وافوا يا اما ان يكون اصلهما المبتدا والخبر وهو ظن واخواتها ونظن اخوات بمن ان النحو نافع النحو نافع المبتدا وخبر ظننت النحو نافعا النحو مفعول به اول نافع مفعول به ثاني خاصه كان خيب النحو نافع فاكرين باش نسر جمليه كيش متعدي الى مفعول